Book 2. 23. Felefetun waishrun. Studium cizích jazyků. Taalum luhat il ažnebia. Taalum luhat il Kde jste se naučil španělsky? قدست السنة أُجيلا إسبانيلاسكي. أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت الإسبانية؟ ملويتا إبرتوجالسكي. هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ أنا أُميم إتروخو إيطالسكي. نعم، وأتكلم أيضا. شيء من الإيطالية. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. <تصفيق> أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. <تصفيق> أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. سوت دو سلا بودبنا يزيكي. اللغات متشابهة. إلى حد ما. اللغات متشابهة إلى حد ما. مهم دوبرازوميت. أستطيع أن أفهمها جيدا أستطيع أن أفهمها جيدا Ale mluvit a لكن التكلم والكتابة شيء صعب. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب پوزاد يشت دلام وما أزال أعمل أخطاء كثيرة وما أزال أعمل أخطاء كثيرة پروسيم يستال أرجو أن تصحح لي دائما. Vaše výslovnost je docela dobrá. Nutku ke žejidon tamáman. Nutku ke žejidon tamáman. Máte lehký přízvuk. A indaka laknaton basíta. A indak Pozná se, odkud jste. Je satíu šachsu, an járifa, min ajna ant. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل تتعلم في دورة لغات؟ podle čeho se učíte? Teď si nevzpomínám, jak se to jmenuje. La áhrifu fil voktělcháli. Ne a ne si vzpomenout na ten název. Lejhtoru a la beli. jsem to. Lakadnesitu hu li tahu.